فأما من طغى وآثار الحياة الدنيا وآثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى.